في الحالة القديمة المشرب ليس بعيدا ما جدوى ذلك المشرب ليس بعيدا ما جدوى ذلك أن تتمل السنجة تمتص الحانات ولا تذكر المشرب ليس بعيدا ما الجدوى ذلك انت كما للفنجه تمتص الحانات ولا تسكر يحزنك المتبقي من عمر الليل بكاسات الثميلين لماذا تركوها هل كانوا عشاقا هل كانوا يوطيين بمحض ارادتهم كلقاءات القمه المسرب ليس بعيدا ما ذلك انت كما الاسفنجه تمتص الحانات ولا تسكر يحزنك المتبقي من عمر الليل بكاسات التملين لماذا تركوها هل كانوا عشاقا هل كانوا لوطيين بمحض ارادتهم كلقاءات القمة هل كانت بغي ليس لها احد في هذه الدنيا الرثة لو كنت هنا خبأت بشترتك التاريخية رغبتها وهمست بجسء رئتيها الباردتين ايقتلك البرد انا يقتلني نصف الدفء ونصف الموقف اكثر كانت بغي ليس لها احد في هذه الدنيا الرثه لو كنت هنا خبات بلبادتك التاريخيه في رغبتها وهمست بدفع في رئتي الباردتين البارد ايقتلك البرد انا يقتلني نصف الدفع ونصف الموقف اكثر سيدتي نحن بغايا مثلك يزني القهر بنا والدين الكاذب والفكر الكاذب والخبز الكاذب والأسعار ولون الدم يزور حتى في الكبير رماديا الدم يزور حتى في التعبيم رماديا ويوافق كل الشعب او الشعب وليس الحاكم اعور سيدتي كيف يكون الانسان شريفا وجهاز الامن يمد يديه بكل مكان كيف يكون الانسان شريفا وجهاز الام يمد يديه بكل مكان والقادم اخطر نوضع في العسارة كي يخرج, يخرج منا النفط نخبك نخبك سيدتي لم يتلوت منك سوى اللحم الثاني فالبعض يبيع اليابس والاخضر ويدافع عن كل قضايا الكون ويهرب من وجه قضيته ساظول عليه واسكر نوضع في العثارة كي يخرج منا من النصف ونخبك نخبك لم يتلوث منك سوى اللحم الثاني كالبعض يبيع اليابس والأخضر ويدافع عن كل قضايا الكون ويهرب من وجه قضيتي تبول عليه واسكر ثم ابول عليه واسكر ثم تبولين عليه ونسكر المسرب المثرب... غص بجيل لا تعرفه بلد لا تعرفه لغة كركرة وأمور لا تعرفها إلا الخمره بعد الكأس الأولى تهتم بأملك تبتئ ساقيت الباردتين ولا تعرف أين تعرفت عليها منذ زمان يأتي رأسك بين يديك بشيء يوجع مثل قنين الصمت تشاركك الصمت كذلك بالهذيان وتحدق في كل ثنان العمر لقد فرغت والنادل اطفأ ضوء الحانة في عدة مرات لتغادر كم انت تحب الخمرة ولغتك العربية والدنيا لتوازن بين العشق وبين الرمان هذه الكأس واترك حانتك المسهورة يا نادل لا تغضب فالعاشق نشوان املأها املأها حتى تتفايض فوق الخشب البني فما ادراك لماذا هذه اللوحة للخمر وتلك لصنع النعش واخرى للاعلان املأها حلنا يا مولاي فما اخرج من حانتك الكبرى الا منطفئا سكران اصغر شيء يذكرني في الخلق فكيف الانسان سبحانك كل الاشياء رغيث سوى الذل وان يوضع قلبي في قصص في بيت السلطان وقناعتي يكون نصيبيه الدنيا كنصيب الطير ولكن سبحانك حتى الطير لا اوطان وتعود اليها وانا ما زلت اطير فهذا الوطن المنتد من البحر الى البحر سجول متلاصقه سجان يمسك سجان